من الله الرحمن الرحيم، ياسين، يا والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ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 عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم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 إنا تغيرنا بكم لا لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم من عذاب أليم قالوا طائركم معكم فإن ذكرتم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 إلا صيحة واحدة فإذا هم قامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون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 فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجدات إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا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 متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون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 أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون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 لو نشأ ولم سخناهم على مكانتهم فمستقعون مضيعون ولا يرجعون ومن عمّرهم نكّسه في الخلق أ فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما يبغي له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 واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحذنك قولهم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 توقدون. اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم. بلا، وهو الخلاق العليم. ان